ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ولا يجزي الن الذين صبروا أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياته طيبة. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ